عيون الأفاعي، آوروس العقاربی، كأن نجوماً أو مضت، كأن نجوماً أو مضت في الغيابی، عيون الأفاعي، آوروس العقاربی. عيون الأفاعي، أووس العقارب، كأن نجوماً أو مضت في الغياهب عيون, عيون الأفاعي،, الافاعي أووس العقارب. عيون الأفاعي، أووس العقارب. اذا كان قلب المرء في الامر حائرا فأضيق من وحب سبا دهنی و و عن كل راحتي مصائب تغفور إذا ما أتتني أزمة قد لهمة تحيط بنفسي طلبت من ناصر هل من ناصر أو مساعد, أو مساعد, أو مساعد ألوذ به من, من خَ إلا الذي فلق النوام فلست أرى إلا الذي فلق النوام كثير المواهبي كثير المواهبي هو الواحد المعطي كثير المواهب، كثير المواهب. هو الواحد المعطي كثير المواهب، كثير المواهب. فلست أرى إلا الذي فلق النوى. فلست أراه الذي فلق النواب هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب هو الواحد المعطي كثير المواهب كثير المواهب ومعتصم المكروب في كل غمرة, غمرة ومنتجع الغفران من كل هائب من كل هائب مجيب دعى المضطر عند دعائه ومنقذه من معضلات النوائب معيد الوراء في زجرة بعد موتهم لفصل حقوق بينهم ومطالبين ففي ذلك اليوم العصيب ترى الورا سكرا ولا سكر بهم من مشاربه حفاتا عراتا خاشعين لربهم فيا ويحذيذ من رهين المطالب فيأتوا موسى وعيسى عند تلك المتاعب لعلهم أم يشفعوا عند ربهم لتخليصهم من معضلات المصاعب فما كان يغني عنهم عند هذه نبي ولم يغفرهم بالمآربين